ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على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 أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبًا إِذَا وَالْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى وَرَبَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبَّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَّا هَلْ قَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطَ هَٰؤُلَاءَ قومنا اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا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 وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَارُ عَنْكَ فِيهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَارَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمۡ أَيقَاظٗا وَهُمْ رُّقُودٌ وَنَقَلِّبُهُمۡ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَلۡبُهُمۡ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ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 ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا tu فيهم fi himu illa ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت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 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الْحَيَاةِ الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أَمْرُهُ فرطا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُومِ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا حَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفقا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 يحلون فيها من ساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين متكئين فيها على لرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من عنب وحففناهما بنخل, وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت لها ولم تظلم منه شيئا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 ولما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولا وَلَا أُرْدِتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهُ مَا مُنقَلِبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا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 إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يوتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقَنَ وَيُصْبِحَ مَا أُوَلَّهَا أَوْ يُصْبِحَ مَا أُوَلَّهَا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لمشرك بِرَبِّي أحدا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 انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فأصبح هشيما, فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نملا ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتموا أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه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 دوني وهم لكم عدو بيس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا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 وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمُ إِلَّا أَنْ تَاتِيَهُمْ سُنَّةُ الَوَّلِينَ أَوْ يَاتِيَهُمُ الْعَذَابُ قِبَلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروه زءا وَمَنِ الظَّلَمَ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوَتَهُمَا فَتَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَ فَلَمَّا جَوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غُدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَأ قال أرايت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أنذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا ولذلك ما كنا نبغ فرتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا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 قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحق به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا إمرا قال الم قل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فَطَلَقَ حتى إذا لَقِيَ غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير, نفس بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا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 إذا أتيا أهل قرية استطعما, استطعما أهلها فأبوا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فأقامه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 وأما الغلام فكان أبواهم منين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما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 ذلك تاويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما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 وأما منامن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ حَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا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 تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد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 قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا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 فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَائِ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا